بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من الصاد إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إذ تَنْتَضِئُ مِنْ دُونِهِ أَوْنِيَا قَالُوا لَمَّا تَرَى كَوْنٌ وَأَنْتَ مِنْ قُرَيْتٍ أَمَّا فَجَاءَ قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا انمما الذين انسلوا الين وعلى مسالم المرسلين ولنقصا عليهم بعلم وما ثم رايدين والوزن ق فَمَن تَنقُلَن مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن فَمَوَازِنُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَغْلِبُونَ وَلَقَدْ مَنَّنَ أحكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا فسجدوا إلا إبريس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير و خل قتني من النار وخل قتاه من الطين قال فاذب قمها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إما من السماء صاغلين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من الأول سيراطك المستقيم، أمة آتين منهم من بين أيدٍ ومن قل فيهم وعن أيمانهم وعن شماء. لا تجد أورج منهم ذحورا لمن هو بل أمل أن جهنم منكم أجمعين. أجلك الجد فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الغادمين. وَسَعْسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخابدين وقسموا ما إني لكما لمن الناصحين اَتَلَّا هُمَا يَغُرَّرَا فَلَمَّا مَزَّقَهَا شَجَرَةً بَدَا لَهُمَا مَا سَنَأْتِي مُ مَا وَقَفَ قَايْفَ وَنَا دَاعُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعضكم ابن عدو ولك في الأرض مستقر ومتع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموت ومنها تخرج يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ونباس التقوى ذلك خير ذلك من senyum أَكَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِي ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُم مَّصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ ۚ دَائِرَةٌ ۚ إِذَا جَاءَتْهُمْ هم قادو أينما كنتم تدعوا من دونه. قالت قلوب أم من قد قالت من قلكم من الجن والإنس في النار كل ما دخلت أمّة لا and then تِبْ عَلَذَ بَذَ فَمِنَ النَّاد قَالَنِ كُنْ لِلذُقُ وَلَكِنْ لَا تَحْذَمُ أنا لكم علينا من فضل فزوق العذاب بما كنتم تكسون. تكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخيار وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم منهاج و من فوقهم واس و كذلك نجز الوالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هؤلئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 لنا <ما> دينه لا <لولا> أن هذا الضوء <الله> لقد جاءت رسوم ربنا بالحق ونود أن تقوم الجمته بما كنتم تعمدون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعْبُ فَأَلَنَمُ أَلْنُ بَيْنَهُمْ أَلَعْنَتُ اللَّهُ عَلَى الْوَالِدِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا وَجوهُهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَعِنْدَنَا مَا حُجَابٌ وعلى رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا أُصْرِفَ الْبَصَرُ انْبَسَطَ إِلَى الْقَعْصِ عَنَّ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا جب عقب وما كنتم تستكبرون أأولئك الذين أقسمت لا ينالوا مظاوب رحمة ودخل الجنة. تَتَلَألَ قُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَأَنَا أَصْعَبُ لَا مِي أَصْعَبُ أتى أن أضيف علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله أمر ما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغررتهم الحياة الدنيا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا جَاعِلُونَ وَلَنَقَضِي مَا هُمْ بِكِتَابِهِمْ فَصَلَّى نَحْوَ عَلِمِ هدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَوْمَ تأويله يوم يأتي تأويله يكون الذي نلسو من قذن قذ جاءت رسول ربنا بالحق قذ جاءت رسول ربنا بالحق فَأَنَّى لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَأَشْفَعُونَ لَنَا أَمْ نُرَدُّ فَنَحْمَلُ وَيْرًا الَّذِي كُنَّا نَحْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان رَبُّكُمُ الظَّالِمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مَّنَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ الليل ما ريق نبوه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخرق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في بعد إصلاحها الله طريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابين فانتقانا شقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا لكذا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 قَالَنَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ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 هو الذين معه في الفلك وأورطنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عبين وإلى الله ذن ا ضاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تستقيم قال الملؤ ان كفروا من في سفاهة وإنما لنا ظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس في سفاهة ولا كني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا فَذَكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَنَا كُنْتُمْ كم رجس وغضب، أن تجادلوني في أسمى إسمى تموظ أنتم وأباؤكم. الذين معه برحمه منا وقطع ما دبر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلا فمن صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء لَئِنْ آتَيْنَاكَ نَصْرًا فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاكَ حَتَّى مُنْذِرٍ لَّتَخْضَعَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أفاد من بعد عاد وبو أقوم في الأرض تدخلون من سونها قصورا وتمحطون الجبال بيوتا ولا تَعْفُو فِي الأَبِ مُبْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ أَسْتُبْعِفُوا لِمَنْ تَمَاسَبَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَغُوتًا مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ آ ط ار ط ان جاءناه Hm. I'm uh -huh.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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذت هم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنو فيها. الذين كذبوا شعيباً كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصح Fakif asa ala qawm kafirin Woma arsalna fi qariya min nabi ين إلَّا أخَذْنَا أهْلَهَا بِالْبَأْسَى وَالْضَرْعِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَنْ كَانَ سَيِّئًا إلَى الْحَسَنَة حَتَّى داعوا وقالوا قدما الساء انا اضرا و السراق فاخذناهم بغته فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون Walau amahla al Qur'an amanu dan qaul fatahna alaihim barakah min al لَمْ نَفْتَحْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Afa'amin ahlu al Qur'an ayat yhum ba' suna bayatoh wahubna imoh. Awa'amin ahlu al Qur'an جُنادٌ ضَحَوْا وَهُمْ يَلْعَبُونَ آلْفَ آمَنُوا مَنْ خَرَضَ اللَّهَ فَلَا يَأْمَنُ مَنْ خَرَضَ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبي إنات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل، كذلك يغضب الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم. مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ جَدْنَا اكْتَرَهُُم لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فوندم بها فنظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت Jangan lupa subscribe For Hyevi Saya kasih impose J правда Jarkan Jangan وَنَسَعَ عَيْنًا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ مِنَ الْغُرِّ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ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 يأتوك بكل ساحر عنيم وجاء السحرة في الرعونة قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن أنكم لمن المقربين؟ قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. ما القوس حرو أعين الناس واستره به وجاوب سحرا عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فاغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين وقل قي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب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 إن هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع من أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلبون. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَلْآمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْرًا فَنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَوَانِهَتَهَا قَالُوا سَنُقَطِّعُ نقتل أذناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن اَلْأَرْضَ لِلَّائِي يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَا مِن قَضَاءٍ أَنْتَ ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Walau sudah aku naa al fir'aun bin Sina, dan aku sim min al وَمَن حَسَنَتْ قَنُونَ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوْ بِمُوسٰى وَمَعَهُ أَلَا إِنَّ ولكن أكثرهم ما يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين Asalnya Alaihi Mustufan wal Jirad wal Qummal wa Tabfad'ah dan demayatim Mufasslatim, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَلِدَ عِنْدَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُكْرِ من الملك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلنهم ونبالغوه إذا هم ينكثون فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبون ذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستو. أَفُونَ مَشَاءً قَلْأُبُ وَمَغَارِبًا لَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَثَمَّ اسْتَقَرَّ مَنْ تَرَضَّى رَبُّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا أَصْدَرُوا وَالَّذِينَ مَرَّ مَن كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَأَنْجَوَ الْآلِهَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ البحر قَرَفَ أَنْتَ عَلَى قَوْمٍ قَفُوا عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جِئْنَا لَنَا إِلَٰهٌ كَمَا لَهُمْ لكم قوم تجهنون Rabbulakum ala alamin, wa izanjina kum min an fir'aun yasumun kum su al adzab يُلُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي زَانِكُمْ بَلاءٌ مُّرٌّ بِقَمْعٍ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ فَلَاتِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَنَنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 وَلَمَّا جاء موسى مِصْرًا قَاسِماً وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ ۖ قَالَ لَن جبل فإن استقروا ما كانوا فسعوا فتراني فلما تجل ربو الجبل جعله دكو وخرمو سائقا ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس masih berisalmi, wabicalami, fakuzmaa ta'ituk, wakum min al-shakin. Waketabna lawu fil al-wahim, kudli shaim ma'uzatou wa أسيلا لكل شيء فخذها بقوته وأمر قومك فخذها بقوته وأمر قومك يخذو بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وَإِيَّا رُوَّكُ الْآيَةُ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُوَّسَ بِلَرُشَدٍ وَإِيَّا رُوَّسَ لَا يَدْخُلُونَ Takizuhu shabila, wa iru shabila al ghayy. Takizuhu shabila. Zalikah bi bi ayatina, wa kauhu anha ghafilin. والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ مَسَاجِدِهِمْ بَعْدَهُ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا وكانوا ظالمين ولما شقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لَنَكُونَنَّ لنا لنكونا من الخاسرين، ولما رجع موسى إلى قومه وَبَأَمَّا أَشْفَىٰ قَالَ بِأَسْمَاءٍ قَالَ دُمُونِ مِنْ بَعْدِ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه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 Illy wal-akhri wa dzikhlana fi rahmatika, wa anta ahu انَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ كَانَ عِقَابَ الْمُفْتَرِينَ والذين يعملون السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وَنَمَ ما شكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وَاخْتَارَ مُنْزَلَقَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقْطَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُم مُّر وَنَجَفَتْهُمْ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّا يَا لن كنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة كتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَاصْطَبِلْنَا فِيهَا الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَنَاعَ ذَبِ يُقْسَبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتقون تَتْبَعُونَ الرُّسُلَ النَّبِيًّا أُمًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون Ilai kum jami' al-lazilahuk al-samawati wal-auladillah illahu wa yuhihi wa yumitt. Faaminu billahi wa rasulhi الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعون عن لكم تهتدون ومن قوم موسى امته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقوا قومه أن اضرب بعصاك الحجر بَطَّنَ سَنّ مِنْهُ 12 قَضَى أَنَّ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبُهُ وَوَلَّى عَلَيْهِمُ الظَّمَأَ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغذر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ولموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَخُضُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَدْهِمُهُمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعُهُمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَ kaza anika lan belum bima kanu yasquum wa in qalan ummatum min gum limata'un qauman lahum أملكهم أو معذبهم عذابا شديدا قاموا محذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما Sesuatu yang mereka berbicarakan adalah orang-orang yang berbuat jahat, dan mereka yang dihukum dengan azab besar, karena فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن وَيَتبعُ الثَّمَعَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَشُومُهُمْ such an. O siya sahib beliau Pop O improving noter K from diminished than Asanat dan seiyat, lalu allahum ya rujun, fakalaf min baghdhim khalqu al kitab. قُلْ نَعْرِضُ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سَيُفْرَنُنَا وَإِنْ يَكُنْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُ قَالُوا إِنْ مَثَلُ الْكِتَابِ أَأَنَّا يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ رَسُولُ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ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 نحي واذ متقن الجبل فوقهم كانه غلته وظنوا انه واقع بهم خذوا بِقُوَّةٍ وَانقُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنفَعُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يَزْنَعُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أفتهم لكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وَأَثْلُوا عَلَيْهِ النَّبأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِيَ مِنْ فَضْلِنَا فَأَثْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهف أو تتنقه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سَأَمْتَلَنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَفْنُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ تَذِ وَمَن يُبْلِ الْفَأْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ظَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم أحيون لا يقصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم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 وَمَن خَلَقْنَا قُمْتِي يَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَحْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ وفي آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أو لم يتفجروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماء والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يؤلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يحمغون يسألونك عن الساعة أيان مرساها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 يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنْ مَا أَسْتَرْنَا النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لشتكثرت من الخير وما مسني السبب إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من سِوَا حِذَةٌ minha عَلَى مَنْ ilaiha لَيْسَ كُنَ إِلَيْهَا فَنَمَّا تَرَ الشَّاغَ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَنْ ولما آتاهما صانعا جعل له شركا في ما آتاهما شيء أو هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا تبعوك سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون وُكُم فَنَعُوم فَلَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُنٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركات Allah, yang blog awarded dari kitab sao, dan adalah yang membawa k mari Pietにな. هم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ وأحرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاشتعذ بالله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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنشثوا لعلكم ترحمون وانكر ربك Seketaruh awak, takut dan tanpa jahil dari kata-kata yang baik dan asal, dan tak ربك لا يشتكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولو يشجدون